بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة ليس لوقعتها رافعة رافعة إذا رجت الأرض رجَّ وإذا رجت الأرض رجَّ وبوسَّت الجبال بسَّ وبوسَّت الجبال بسَّ فكانت هذا أمبثَّ وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثَةَ وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثَةَ لِأَصْحَابِ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الميمنة وَأَصْحَابُ الْمَشَامَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشَامَةِ وَأَصْحَابُ الْمَشَامَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشَامَةِ وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ, والسابقون السابقون أولئك في جنات نعيم، في جنات نعيم، ظلّة من الأولين، ظلّة من الأولين، وقليلٌ من الآخرين، وقليلٌ من من الآخرين على صور موبونة، صور موبونة، متكئين عليها متقابلين، متكئين عليها متقابلين، يقف عليهم ولدان مخلذون، يقف عليهم. بأكواب وأباريق وكأس من معي. بأكواب وأباريق وكأس من معي. لا يصدعون عنها ولا ينزفون. لا يصد دعون عنها ولا ينزفون، وفاكهة مما يتغيرون، وفاكهة مما, مما يتغيرون، ولحم طير مما يشتهون، ولحم طير تهون وحور عين وحور الني كامثال اللؤلؤ المكنون كامثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون جزاء لا يسمعون فيها لَهْوَ وَلا تَفِيمًا لا اسْمَعُونَ فِيهَا سلاما وَلا تَفِيمًا إِلَّا قِيلًا سَلَامًا, سلاماً, إلا قيلاً سلاماً, سلاماً وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين، وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في صدر مخضود، في صدر وطلح منبود، وطلح مضود، وظل ممضود، وظل ممضود، وما مسقوب، وما مسقوب، وفاكهة كثيرة، وفاكهة كثيرة. لا مقوة ولا منوع. لا مقوة ولا منوع. وفرش مرفوع. وفرش مرفوع. إن أنشأهن إن شاء. ارا فَنَوَنَّهُمَّ أَبْكَرا عُرْبًا أَتْرَابًا لِأَصْحَابِ الْيَمِينِ عُرْبًا أَتْرَابًا لِأَصْحَابِ الْيَمِينِ ذُلَّةٌ مِنَ الْأَوَّلِينَ ثلة مِنَ الأولين وَذُلَّةٌ مِنَ الْآخِرِينَ وَذُلَّةٌ مِنَ الْآخِرِينَ وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ مَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ بِئْسَ وَحَمِيمٍ بيسمهم وحميم وظل من يحمو وظل من يحمو لا بارد ولا كريم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك متربين هم كان فلذلك مترفين، وكانوا يصرون على الحنث الظيم، وكانوا يصرون على. وَكَانُوا يَقُولُونَ إِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَرِيَاضًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ وَكَانُوا يَقُولُونَ إِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَرِيَاضًا أَوَلَيْسَ إِنَّا وَآبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ أَهَٰذِهِ أو أُولَٰؤُنَ الْأَوَّلُونَ قُلْ إِنَّ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ قُلْ إِنَّ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ, والآخرين لَمْ مِيقَاتِ يَوْمٍ لم يمون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالح لا آكلون من شجر من زقوم، فما ليون من, من البكون، فشربون عليه من الحميم. بَشَارِفُونَ عَلَيْهِم مِّنَ الْحَمِيمِ بَشَارِفُونَ شُرْبَ الْهَاوِيِ بَشَارِفُونَ شُرْبَ الْهَاوِيِ هَذَا نُزُلُهُمْ يَوْمَ الدِّينِ هَذَا نُزُلُهُمْ يَوْمَ الدِّينِ نَحْنُ خَالِقُونَاكُمْ فَلَوْلَا تُصَدِّقُونَ خلقناكم فلولا تصدقون أَفَرَأيَتُمْ مَا تُمنونَ أَفَرَأيَتُمْ مَا تُمنونَ أَأَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ أَأَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ ان نحن نغالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسوقين نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسوقين الا ان نبدل امثالكم ونن فيما لا تعلمون، على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون 111. ولقد علمتم المشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما, أفرأيتم ما تحرثون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون أأنتم تزرعون لو نشاء لجعلناه حقاما فظلتم تفكهون لو نشاء لجعلناه حقاما فظلتم تفكهون إن لمورمون إن لمورمون بل نحن محرومون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتم نل مذنى ام نحن المنزلون ا فتم انزلتموه من المذنى ام نحن المنزلون لو نساء جعلناه جاجا فلولا تشكرون لو نشاء علما جم فلو لا تشكر أفرأيت النار التي تون أفرأيت النار التي تون أنتم أنشى أنتم سجرتها أم نحن المنشئون؟ أنتم أنتم سجرتها أم نحن المنشئون؟ نحن جعلناها تذكيرته ومتعة للمقونين. نحن جعلناها تزكي وتم ومتى فسبح بسم ربك العظيم فسبح بسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ وَإِنَّهُ لَقَصَمٌ لَوْ عَظِيمٌ إِنَّهُ لقرآن كَرِيمٌ كتاب مكنون في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهر لا يمسه إلا المطهر تنزل من رب العالمين بِلا أَفَ بِهَذَا الْحَدِيثِ أَنْتُمْ مُذْهِنُونَ أَفَ بِهَذَا الْحَدِيثِ أَنْتُمْ مُذْهِنُونَ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ وتجارون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حين ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تنصرون. ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تنصرون. فلو إن كنتم غير مدينين. ترجعونها إن كنتم صادقين، ترجعونها إن كنتم صادقين، فأما إن كان من المقربين.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 فسلام لك من أصحاب اليمين. فسلام لك من أصحاب اليمين. وأم ما إن كان من المكذبين الضالين. نُزُلٌ مِن حَمِيمٍ نُزُلٌ مِن حَمِيمٍ وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ إِنَّ هَذَا لَهُ حَقُّ اليَقِينِ إِنَّ هَذَا لَهُ فسبح باسم ربك العظيم بسبح باسم ربك العظيم